تطيح دمع وسلم للفضائي وارفع عيدنا الذنوب تظلم عماقي أشوف قبري يمر بوحش تافري تصير كل الحياة تضيق من خلاقي يا نفس قالت ليالي غين فوقي كم قلت الله وقلت تولى باقي تعبت يا ما تعبت Oh <laughs>